لا, لا, لا, لا, لا, لا إله الله القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم لمن تلاه. I'm قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Ik ben We are Yeah. Uh -huh.